ب س موسوعه النابلسي للعلوم ى الاسلاميه وحي يوحى ه ل أ ذو مره فاستوى ا وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادناه فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى أ ف ت م ا ر و ن ه على ما يرى ولقد راه نذله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى إ ذ يغشى السدره ما يغشاه ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكبرى افرايتم اللات والعزى ومنام الثالثة موسوعه ا ل أ ن ى ب ل ك س ي للعلوم الاسلاميه س ت اسماء أ ن الله ب ه ا من س ل ط ا ن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 لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد أ ن ي أ ذ ن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ليسمون الملائكه كثة تسمية ا ل أ ن ث ى وما ل ه م به من ع ل م ي ت ب ع و ن الظن وإن الظن إلا لا ي غ ن ي من ا ل ح ق ش ي ئ ا ف أ ع ر ض ع م ت و ل ى ع ن ذ ك ر ن ا و ل م يرد إ ل ا الحياة الدنيا ا ذلك مبلغهم ل من ع ل م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 فلا تزكوا انفسكم هو أ ع ل م بمن اتقى ا ف ر أ ي ت الذي تولى و أ ع ط ى قليلا و أ ك د ى اعنده علم الغيب فهو يراه ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفاه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 أ و س و ع ه النابلسي ل ل ع ن و م ا ل إنهم ا س ل ا ل م ؤ ت أ ه و اسماء الله الحسنى موسوعه النذر ا النابلسي ذ ل ل ع ل و وتضحكون ا ل ا س ل ا م ن ه ا س م د و الله و ا ع ب د و ن